ضُرِبَة عليهلَيْهِ مُذذِلَّةُ أَن مَا تُقفُ إِلَّا بحَبلل مِنَ اللهَّ وَحَبلِ مِ النَّاس وَباءُ بِغضَبٍ مِنَ اللهَّ وَظُرِبَة عليهلَهِمُمَسْكَنَ ذَلِلكَ ب بأنم كانَوا يَكفررونَ بآياتٍ الله وَيقتُلونَ الأأَمب بِغَيْرِ حَقّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ